وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِين أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ واذكرو اذ جعل لكم خلفا من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لن عبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعذن إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء السماء تموها أنتم وأبائكم ما نزل الله بها من سلقان فانتظروا إني معكم.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 فذروها تأكل في الظل لا تمسوها بسوء ان يأخذكم عذاب أليم